الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء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 بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا نَعْمَلِ الصَّالِحَاتِ إِنَّا مُوقِنُونَ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 وأما الذين فسقوا فَمَأْوَاهُمُ النار كلما أَرَادُوا أَن يخرجوا منها أُعِيدُوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 وجعلنا مِنْهُمْ أئِمَّةً يهدون بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يوقنون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يفصل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْرِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ